ونادي اليوم نادى في السماوات العلية جبدى أبو محمد يا وسهى قطع بسم المنية <تصفيق> أخوان على الجانب معجوني تفضل الموكا. المنادي اليوم نادى في السماوات العلياه جبنا بوم محمد يا استاذ قطع بسم المنيه كترا أخو أحسان ينحاب والدم الحامي نادي وين نادي وينك يا عزيزي نحال العظامي وش علتك يا عزوتي ويا ذخري قال لي يا أخو بيا تسري وش عليتك يا عزوة ويا ذخري قل يا أخو لا سموم بي تسري سين يا أخو بعجل جيب هذا قطشت لي يا أخو سموم اللعنة هچبدي ملت ضيا تنطشت من وجدفات بيت الحاره تنطشت من وجدفات بيت الحاره كل بعجل شيل الطشت لتشوف هالحوره لتي يا خويا ذنبك وذوب قلب الحانية العطوفة زينة بالمحزونة دخلت بلوعتها والقلوب نار حيرة وتتلفت شاعرة بنكبتها بالذي صاد بالذي صاد ولن تشوفت مشيت ملو ولا تدمع مملي بيت وماما في وسط متقطعه صاحت ومو جت حشاه الساعه من صيد قل لي يا شهي نفك الدلعضي والمحنت زين يا ابو سكينه عدا سمتك وصعب حالتك وهذه كبدتك قد ما سكون صح ودمع العين فخذوا بعجل الساعة يا زين تودعه من بعجل الساعة يا زين حاطيت النساء تودعه بأسه وانقض المساء صباح ضمر السلام اح زادت جروحه وحطيت النسي تودي عاب وان غضى المساء فرقت روح واحتلني ياع وظلم الصباح دمر صلاح زادت جروح واحناي قبل الظلوم في جبيننا كل يا اخويا دار الزمن علينا واحنا قباله نضلون في جيبنا كل يا اخويا كل نوح ودمعه تاهت لك صرخات الحاره وين يا عضيدي ترحال يا ما اسمو بعدك صفي جيدي لا وين لا وين بعدك تلتج العواله وين تاحنا يا ابو المكاره وحنا قبل تفضلوا في جبينه قل له يا اخويا دار الزمن علينا ويه دفعان ويه دفعان ويه ترتفع طيجات في المدينه أو دمع تهتنا صرخة الحرة لا وين يا عضيدي ترحى لي المسمو من بعدك صفي جيدي لا وين بعدك تلتج العوالم وين تحمى هيا أبو المكارم عليم علي علي بعدك يا اخو يا بعدك امتحن فقدك نحلني فقدك يا الحسن <تصفيق> بعدك يا اخو يا بعدك امتحن فقدك نحلني فقدك حسن هو حفر في صدري والبصر مين مصابك في صدري والبصر وفي قلبي يا الغالي اعثار الفجيعه يا سور الشريعه جرحك يا اخويا جرحك ما يطير علي جرحك يا أخو يا جرحك ما يطير رسمك يا روحي رسمك ما يغير ما, ما يقدر الدهر يمحي إلك أثر ما يقدر الدهر يمحي إلك أثر لا صلى أزلام يبقى واقد مجدك يبقى شاهد بعدك يا خو يبقى ان فقدك نحل فقدك يا الحسن ومصابك الحفر في صدري والبصر وفي قلبي ويجرحك ما يطيل ورسمك يا روح رسمك ما يغيل ما يقدر الدهر يمحي إلك أثر ولو صلأت أزلوا يبقى واقد مجدك يبقى شاغد حدثت بالحزن فتلونا فتلونا الابتهار بلا ضد دمع المسار